بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أغفوا بالعود وحلت لكم بهيمة لا معامل لا ما يفدى عليكم غير محل الصيد وَيْلٌ لِلْمُصَلِّصِينَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا لَذِيدٌ يَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ ولا الغاز ولا الشهر والقرام ولا الندي ولا القنا ولا الندي ولا القنا ولا, ولا, ولا من البيت الارام يبتون يبتون فضلا من الرقيم والضوان وإذا قلن تصدون ولا يجر منكم شمع قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أم تعجد وتعاونوا على الضر والتقوى ولا تعاونوا على الهتم والعدوى واتقوا الله إن الله, الله شديد العقاب. قرِّمَكَ عَلَيْكُمُ الْمِنْتَسُ وَالْدَمُ وَلَا الْقِنْزِيرِ وَمَا هُنَّ لِلْوَحْشِ الْعَبِيدُ وَمَا هُنَّ لِلْوَحْشِ الْعَبِيدُ وَالْمُنْفَرِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَضِّيَةُ وَالْنَصِيحَةُ والنضيحة وما أكل السمع إلا ما بكيتم وما ذبح على, على النصب وأن تستقصروا بالأذناء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 فَمَنِ اطَّلَقَ وَقِينَطَصَةً غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُرِيدُونَ قُلْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ كَلْبًا مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ مِنَ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا رُزِقَكُمُ اللَّهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ الْيَوْمَ وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَأَكْفَأَ الَّذِينَ لَهُ تِلْكَاتُ كِتَابَهُنَّ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَنَا وَالْمُحْصَلَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَلَاتُ مِنَ الَّذِينَ لَهُوُ تِلْكَاتُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَاهُمْ نُجُورًا وَنَصِيبِ مُحْضِرِينَ غَيْرَ مُتَّقٍ ولا مستقيمين أصداء، وَمَن يَتَّقُونَ إِيمَانًا فَقَدَ أَبْصَعَ مَنْ فَعَلُوا وَوَسِلَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْفَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَأُصِلُوا جُوَادُ فَاطْلُبُوا جَوْدَةً وَمَا لَكُمْ إِلَّا الْمَرَاقِ وَامْتَعُوا بِوُجُودِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنَ الْكَاعِبِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُبًا فَطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى ثَغْرٍ أَوْ جَاعِلٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَرَّ أو لمستم، أو لمستم نساء فلم تجدوا ما فتيممو، فتيممو صعيدا طيبا تمتحوا برجوئكم وعيكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وَلَا يريد لِيُضِلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَا تَنكُم عليكم وَانْذُرُوا يَوْمًا عَظِيمًا يَوْمَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ وَمَا فِي الْأَضْلُعِ إِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّوْنَ الَّذِينَ كُنُوا قَوَاعِدًا لِلَّهِ كُنُوا قَوَاعِدًا لِلَّهِ أَنْشُهَدَ ولا يجرمنكم شنال قوم على أن لا تعتلوا احجلوه وأقربوا التقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَّبَعُوا بَعْضَ آيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا أُسْرُونَ عَلَى اللَّهِ يَالَكُمْ يَذَّنَّ ضُرُونَهِ يَمْجُدُونَ إِلَيْكُمْ أَيِّ يَوْمٍ أَيِّ يَمْجُدُونَ إِلَيْكُمْ أَيِّ يَوْمٍ فَكَفَعَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ وَتَطُولَ رَوَالُهُمْ فَنَيْتَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ عَاهَدَ اللَّهُ مُوسَىٰ بِنِسَاءِ إِسْرَائِيلَ وَمَا عَهْدَنَا نُطْفِيَ عَشْرًا نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنَا قُمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَمَن تُرِكْتُم بِعُصْلِي وَأَسْرَتُم وَضَرَبْتُمُ اللَّهَ ظُلْمًا خَسَنًا لَوْ كَفَرًا لَعَنْتُمْ لَوْ كَفَرًا لَعَنْتُمْ سَيَأْتِكُمْ وَلَو بخلنكم وَلَوْ بخلنكم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرْ مَا ذَلَكَ مِنْكُمْ بَطَلْقًا لَسَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا بَقْضِيْهِ مِنْ نِفَاقَهُمْ لعنهم, لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ طَاتِيًا يُحَرِّبُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَبْعِي وَنَسُوْحَ الظَّمِّ مِمَّا بُكْتِرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاحف عنهم وافحف الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إلا نصارا أخذنا نتاقا فنسوا حفظا فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم فاغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبروا الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب طب جاء ياكم وصولا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما أنتم تفكون من الكتاب ويعرفوا ويعرفون كثيرا قل جاكم من الله نور نور وكتاب مبين يَسْدِيدُهُ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَسُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ وَيَهْدِيهِ وَيُنْزِلُ مِنْ مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل كم يملك من الله شيئا إن رادني أن بك المسيح ابن مريم إن رادني أن بك المسيح ابن مريم مم و مم بالروم جميعا وَنِلَّ اللَّيْمُ الْكُسْمَةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَقْرُوْقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ لَا كُلْ نِشَيٍّ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ أَنَّ الْمَطَارَ مِنْ أَبْنَاءِ اللَّهِ قل فلما يعطبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعطب من يشاء ولله ملك اسماء والأرض وَلِلَّهِ الْكُسْمَ وَالْقَلْبِ وَمَا مِنَ وَمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيدُ يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ يُبِينُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَلَن تَقُولُ أَلَن مَا جَاءَ بشير ولا دبيل. فقد جاءكم بشير ولا دبيل. والله لا كل شيء قدير وإذ موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل بيكم, بيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم, وآتاكم ما لم يؤتي أحبا من العالمين يا, يا قوم بقولنا والمقتسة التي كتب الله لكم ولا توجدوا على أذبالكم ولا توجدوا على أذبالكم من غني مخاطين قالوا يا موسى هم فيها قوما جبارين وإما لهم دخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين قاموا نعم الله عليهم ادخلوا عليهم فَإِذَا دَخَلْتُم بَيْنَ نَكُمْ غَالِبُونَ وَلَوِ امْتَكَ وَتَوَكَّلُوا وَلَوِ رَأَيْتُم تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ رِنَّا إن نَدْعُ لَهَا ذالما دام قيما فذهبا سوطك فقاتلائنا ذا غنا قعود قال ربي انني لا املك الا الذي وافي تفوق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنما لا محرمة على الناس أربعين سنة يجيون بالأرض فلا تسع على القوم الفاتحين وقل عليهم نبأنا يأذن بالحق إِذْ طَرَدُوا بَنَاءً فَتُقْمُ فِيهَا مِنَ الْحَيِّ مَا وَلَمْ يُتَقَّمَّسَ بِنَا الْآخَرُ قَالَ نَقْصُنَ قال إنما يتفضل الله من المتقين لإن بصف إليك لتقتله ما أنا ببعطي يدي إليك ليقتلك إني أقار الله رب العالمين إني أقار الله رب العالمين اريد ان تموء باسمي واسمك فتكون من اصعاب النار وذلك جزائي فطاولوا لو نغلو وقت الساقي فقتلوا وفا من القاصرين فبعث الله مرابيا بعث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يعري ذو عته قال يا ويلتا اجسوا ما تكون من الزهال الغوار اجل شلون يقول لم يذا هذا المراد وهو لزوجته فصبح منابين من اجل ذلك كتب على ذميه اصوار الى ان نوم من قتل نفسا امه من قتل نفسا بويل نفس او فساد بِنَارِ ظَفَكَ نَمَا فَكَنَّ نَمَا ومن النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاكَ نَمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ ثم إِنَّكَ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مُسْرِفٌ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَقْتُلُونَ في الأرض فسادا أَن يقتلون أَوْ يُصَلَّبُوا ووصل لهم أو تقصى عالدين أو تقصى عالدين من خلال أو ينفوا من الأرض ذلك لهم في زي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلهم, فعلهم وَمَا اللَّهُ رَبِّي وَحِيب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إن الذين كفروا لو اننا لهم ما لهم بجميعهم وما لهم عون يفتز به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقوم بلا منهم ولهم عذاب نديد يريدون ان يخرجوا من يريدون أن يخرجوا من النار وما من بخارقين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة, والسارقة فضرهم ويلي يوما جزاء بما كسبان كان من الله مكانا من الله والله عزيز حكيب فمن تاب من بعد قلبي وأطلح فمن تاب من بعد قلبي وأطلح فإن الله يتوب عليك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 يا أيها الرسل لا يعلمك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا أن أن يضعهم أنقذ من قلوبهم ومن الذين سمعون يكذب سماعون يقون أقرب إلى نبيك يحرقون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن موتيتم هذا فقضوه وإن لم تؤتوه فحضوه ومن يرم الله فتسة فلن تملك له من الله شيئا أولا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَأَن يُصَدِّرَ قُلُوبُهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ في عَذَابٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا لِلْكَافِرِينَ أَسْكَانُونَ لِلْكَذِبِ اكْتَالُونَ لِلشَّرِّ فَيَا جَاهِلُ كَفَكْرُ بَيْنُهُمْ أَوْارِدَانُ وَإِن تَرْضَوْنَ فَلَيَمُرُوكَشَيْأَ وَإِن حَسَمْتَ فَحَقُونَ بَيْنَهُنَّ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَسِّئِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَسِّئِينَ وَكَيْلَ يُحْكِمُونَ فَعَنْ دُونَ الدَّوَرَاتِ فِي أَحْكُمُ اللَّهَ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الزورة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أفنوا للذين هادوا والربابين والربانيون والاغباء بما تحفظون من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شواذا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنًا قليلًا ومن لم يحكم بما قَالَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَمَ عَلَيْهِمْ فِتْنَتَهُمْ فَمَن نَّفَسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ الْعَلِيمِينَ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعُضْدُ بِالْأُضْرِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّوَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنِ اتَّصَفَتْ قَبِيحَهُ فَهُوَ جَبَّارُ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ جَوْرَالُونَ وَقَف إِلَى بعيس ابن مريم مصدقا لما بلا يديه من التوراة وكي نعوه الانجيل فيه هدى فيه هدى ونر ومصدقا لما بلا يديه من التوراة وهدى ومرعبة للمتقين وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله ربي ومن لم يحكم بما أنزل الله فولاء فولاء كم الناس الكتاب الحمد مصطفا لما بين يديه مصطفا لما بين يديه من الكتاب ومغير من بعدي فحكم بينهم بما أرسل الله ولا تتبع من جوارهم ما جاء أكمن الحق لكل من جعل منكم شرطا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلهم مبدون ولاك إلا في يوم تقوم بما أذكى فَالسَّبِقُ الْخَيْرَةِ لَلَّهِ مَرْجَأُكُمْ جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ مَرْجَأُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَقْتَلُونَ وَيَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبِي بِأَجْوَارِهِ أَنْهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَيَ انما ما يريد الله ان يصيبوا ببعض دروبهم وان كثير من الناس لفاكون افحكم الجاهلين يتمون افحكم وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا الْيَهُودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَبَنُوا لَا تَتَّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّظَارَا أَوْلِيَانَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَبَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَسَرَّلَ دِينُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ إِنْ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا مَذَاقَةٌ فَأَذَوَّبَهُ أَن يَكُنْ بِالفتحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْمُوا فِيهِ أَم وسينابين ويقول الذين آمنوا أهلا الذين أقسموا بالله الجهد أيمن إنهم إنهم لم عن حب فساما نصف يا الله اي والا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينك من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بعقبه يحكم فسوف يأت الله بعقبه يحكم ويحفظهم ادمله هَذِهِ النَّصْرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَضَاقُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ رَسُولٌ عَزِيزٌ إِنَّمَا رَيْحِي كُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُسْتَوِونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَافِعُونَ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حجد الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُودُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفْتَارَ أَغْلِيَا وَاسْلَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا لَا جَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَدُوهَا هُزْوًا وَلَعِبًا ذلك من قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب أن تنتقمون مما في الأرض من بالله وما وما أنزل إليه وما من قبل وأن أكثركم باكتون قل هل أنفئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغرب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والقنادير وعبد الطاقود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد بالكفر وهم قد غرجوا به والله آلم بما كانوا يخصون وترأت كثيراً منهم يسارعون في الليل والعدوان، يسارعون في الليل والعدوان، وعليم السحْر نبِتَ ما كانوا يَعْمُونَ، لولا يَنْهَوُ الرَّبَّ مِنَ وَلَحْمَ وَرَقَوْنِهِمُ الْمِذْكِ وَعَلِيمُ السُّحْرِ لَبِتَ كانوا يَعْمُونَ وَقَعَ عَلَى الْيَهُودِ يَغْشَاهُمُ الْمَغْلُولُ غُلَّتِهِمْ دِيناً وَلَعْنَةً بِمَا قَالُوا بَلْ يَكَادُ الْمَسُوطُ كَانَ يَنثَقُّ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ مَن تَفَرَّأَ مِنْهُمْ مَا لَكَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوفذوا نارا للحرب أطفأها الله ويصعون في الأرض فسادوا الله لا يحب المبسدين ولو أن إلا أن تتابعوا واتقوا لك الطمع عنهم سيئاتيما ولا بقنا من جنة عظيم ولو أننا ما ضامتنا وينجيل وما أنجيل ليلا من ربنا أعلم لا تلو من فوقهم ومن تحيى رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلل ماء لَإِذْ أَيَّكَ رَبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا لَنَا وَتَنسَ لَنَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ كَمَامَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَغْنَتْ تَابِلَتُم عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ الْتَوْرَاةَ وَالْجِلَ وما, وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ وَلَا تِزَاعَمَكَ فِي رَغْمٍ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِن رَّبِّكَ طُوِّيَ لَهُ فلا تأثى القوم الكافرين إما الذين آمنوا والذين فادوا والذين فادوا والصابرون والنصارى مما آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا قوة عليهم ولا هم يحجنون لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا ترى أنفسهم فريقا فريقا كما هو وفريقا يقتلون وَاحْفِظُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَتَعْمُوا وَظَلُمَاتٌ ثُمَّ تَبْغُوا عَلَى اللَّهِ ثُمَّ تَبْغُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَظَلُمَاتٌ كَثِيرٌ مِنْهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَقَمْ خَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَنَّةً وَمَقَاوِمًا وَبَالَ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْفٍ لَقَمْتَ فَرَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَنَدْعُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا مَا يَقُولُونَ لَا مَثَلٌ مَنْ لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ لَا مَثَلٌ مَنْ لَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مَعْذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتَوَطَّئُونَ الْمَاءَ وَيَسْرَقُونَ وَاللَّهُ وَظٌّ وَحِيمٌ ما النسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبل المسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أنا يكفتون قل لا تعبدون من دون إلا يمرك لكم ضررا ولا نفا والله هو السميع العليم قل يا أمن الكتاب لا تولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا أَن كَانَتْ سَمِير لَعَنَ الَّذِينَ طَغَوْا مِنَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ نَكَثُوا عَهْدَ ذلك بما طوّكَنُ يعذّونَ كانوا لا يَتَنَارُونَ مُمْكِنٍ فَعَلُوا لَبِسَ مَا كَانُوا يَعْذَّونَ كَرَّا كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذينَ تَفَوَّنُونَ لا بعجل ما قدم لهم أنفسهم أن تخطوا الله عليهم أن تخطوا الله عليهم وملادهم قادرون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما ما تأخذون موليا ولكن كثير منهم قاتلون لا تجدن ما شفنا في عذاب ولا للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن ما طردهم ولا للذين آمنوا الذين قالوا الذين قالوا من نعصرا ذلك باخون منهم قسري سينا وربالا وان انهم لا يستكبرون واذا جمع ما ان لا يرون تارا لهم تقيض من الدمع مما رأوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشارعين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع أن يدخلناك ونطمع أن يدخلنا ربنا في القوم الصالحين فتابهم الله بما قالوا جنات إن تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها, فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وتذبوا بآياتنا أولاك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَأُوتِيتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في طيماكم ولا أثيم يعاخذكم بما عقدتم من ايمان فكفارهه هو يطعام عشرة مساكين مما اوتيتما من أوسط ما تبعمون أبيكم أو قصوتهم أو تحرير وقب فمن لم يجد القصيام ثلاثة أياما ذلك تتارك أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا والميسر والعنصاب والأزلاب رجس رجس من عمل الشيطان فجد نظروا لعلكم تطلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القمر والميسر ويطبق ما من ذكر الله وعلي الصلاة فهدأ أنتم منتهون وعطي الله وعطي الرسول وحفظه فإن توليتم فعله أنما على ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذناهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاعْتَصِمُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُ اللَّهَ بِشَيْءٍ لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تماله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالضيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عباب الهديد يا أيها الذين اَمِنَ الَّذِي لَا تَقْتُلُونَ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ فَجَزَاءٌ ما من ما غسلا من معم يحكم بي يحكم بي دعاء من منكم لن يبلغ الكعبة أو كثارة أو كثارة بع مسافين أو عدل ذلك في آملي يبوط أمره. أوعد ذلك صياناً ليدو قربان أمره يا الله رب ما فلم ومن عاد فينتقم الظالم والله عزيز دم انتطام أحل لكم صيد البحر وطعاموا متاع لكم وللسيارة وَخَوْلِمَا لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرُ أُحِلَّ حرما وَشِعَارُ الْإِيدِ لَكُمْ وَكُلُوا مَا جعل الله كحبة البيت الحرام قياما للناس والشه والحرام والهدي والطلاد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الحظ وأن الله بكل شيء عليم اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ مَا عَلَوْتُ إِلَّا الْبَلَاءَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أُغْجِبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَمَّا مَشَاءَ اللَّهُ تبدلكم تسسكم وإن تسألوا عما حين ينسلوا القرآن تبدلكم عقى الله عبا والله رفور حليم قلتا لها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا ثابت ولا وطيل ولا وطينه ولا حام ولا ثن الذي لك ولا ثن الذين كفروا يسترون على الله الكذب واسترهم لا يعقلون وإذا قلنا لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباء لا يعلمون شيئا ولا يستدون يا الذين آمنوا علىكم أنفسكم لا يظلم من بل إذا استبيتوا فإن الله يرزقكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أي والذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد إذا حضر أحد الموحدين الوصية إما زوجا من منكم أو عبرا من غيركم من إن أنت بربك في الأرض تصابكم مصيبة الموت تحلسوه ما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله لمرجعتهم لا نشتري بيتنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا وناذتم شهادة الله إنما غادر من الأكيد كريم موتي والاء من لو فتح الطالب من فاورا فخبر ان يكون ما طالهما ان الذين فتح الطالب لهم الاولياء يقسم بالله لشهادتنا اق من شهادتك وما تدينا إنا أدل من الظالمين ذلك أدنا أن ياتوا بالشهادة على وديها أو يقاقوا أن ترد أيمان بعد أيمانين واتلقوا وزن الله واتلقوا الله لا يهتم قوما فاسسين يَوْمَ يَزْمَعُ اللَّهُ الْمُرْطُ لَفَيَكُولُ مَاذَ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا إِلْمَ لَنَا إِنْ مَكَانٌ تَعَلْنَامُ الْأُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ مِنَ مَرْيَا مَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَعَمْدَتِكَ إذا يبتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويخلق من الطين كائية الطير بإذنه فتنفق فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرع الأسماء والعذرة بإذني وإن يفرد الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا لحظم مبين وإذا وقيت إلى الحوارين أمانوا بي وبرسولي قالوا آمنوا نَعْلَمُ أَنَّكَ مِنَّا مُخْلِمٌ الْقَالَ الْحَوَارِيُّونَ أَيُّسَا بَنِي مَرْيَمَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ رَفْعُ يَعِيسَا بَنِي مَرْيَمَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ رَفْعُكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ قال ابتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأتن منها وتطمئن قلوبنا ونحن من قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين قال عيسى بن مريم الله هم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدى تكون لنا عيدى الاولدا واخرنا وايه منك ورزقنا وانجنا تغفر الذنوب قال الله اني منزل عليكم فمن يكون منكم بانني اعتب عذابا عذاب فبيني واعتب عذاب الله اعتبه من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمْ مَنْ تَقُولُ كُنَّا بِتَخْذُلُنِي أَأَقُولُ كُنْتُ لِمَا تَخْذُلُنِي وَأُمِّي إِلَهًا مِّن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قالوا ذهب حال الجمع قولني انا قول ما علمتني بحق إن كنت قلت, قلت قد علمتك فاحلم ما في نفسك ولا علم ما في نفسك انما تعلم العلوم ما قلت لهم الا ما ومرتني به أن أقول الله ربي وربكم وقلت عليهم شهيدا ما كنت قيم فلما توفيتني قلت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعبض فإنهم عبادك إن تعذرهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العديد الحقيب قال الله هذا يوم ينطق لو ام جمات تجري من تحيا الادوار طالبين قيسا ابدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله الكون السماوات والارض وما فيهم وهو